بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العلم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض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 والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربهم إن طلقن أي بدله أزواج خير منكن خير منكن مسلمات مؤمنات قانات تائبات عبادات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاظ شداد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 يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا هورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قديد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا لَوِ انْظَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَن يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فذعون إذ قالت إذ قالت ربني رب ليعدك بيتي في الجنة ونجني من فزعون وعمله ونجني من القوم الظالمين